نَكُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ من الله حديثا وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ عَفَا تَعِينُ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بما أكسبو أتريدون أن تهدو أتريدون duman azal don la haute fron un Fala ta tahezou minhum aulia, وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولي İllenlâzîne yemsilûne ilâ kavmin beynekum ve beynehum ve beynehum misâmun أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَخَتَلُوكُمْ فَإِنْ أَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُ السَّلَمْ hemen can aley seb bu ستجدون آخرين él El... Sonpa Cette dit a hey, uh. Oh, y'all. va kuzumu ve Ve Whoa, whoa, -oh. Vema kana li قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة عوديتهم It Ele... فإن كان من قوم عدو ولك وهو مؤمن فتحري رقبة فتحري ve inne ken men qum men beyne kum ve beyne hum mi ve mi مدية مسلمة إلى أهله <سؤال> إلى أهله وتحت مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توب كان الله علي من حكيم وَمَنْ يقتل Fajaza ujana yeah ألقى لما ألقى إليكم السلام لست مؤمن تبتغون أرض الحياة الدنيا. Yüniye fainda Allah, fainda توم من قبل فمن الله عليكم فمن الله عليكم